زواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعبوا وتصبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أولئك هم المفلمون إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يطاعته لكم الله حسنا يطاعته لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشنادة العالم الغيب The